كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم من واشتعل الرأس شيبا واشتع قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا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 فَهَبْ لِي مِن لَدُن كَوَلِيَّيْ يَرِثُنِي يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ إسْمُهُ يَحِيَّ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيَّ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا أن وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا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 أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا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 الناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل مخاض الى جذع نخله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 تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فرييا يا أختها رون ما كان أبوك مرأسوئا وما كانت أمك بغيا فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَّخَذَ الْكِتَابَ وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ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 خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة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 أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيًا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِّيًا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيًّا وَإِنْ منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا وان منكم الا واردها وان منكم واردها ك حتم ما قضي ثم ننجي الذين التقوا ثم ننجي الذين التقوا ونذر الظالمين فيها جثيا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 هم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون حتى اذا راوا ما يوعدون انما العذاب وانما الساعه فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاعطين له وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نَحْشُرُ المتقين إِلَى الرحمن وفدا ونسوق الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم وردا لا يملكون الشَّفَاعَةَ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا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 وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا